وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِغَضَبٍ أَوْ ضَآئِكٍ لَّا هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ فِي رَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ ثِقَلَهَا ظَعْنَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فطل كمثل والله بما تعملون بصير المن بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار 119. من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من 119. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم إلا 117. وعلموا أن الله غلي حميد 118. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشان مغفرة منه وفضل لما يعفو عنه مغفرة منه وفضل والله واسع عليم الله واسع عليم يرتل حكمة من يشاء مَتَى فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَيْسَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يذكر إلا